أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل لي ولا تنوتن ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقضوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء والطبق الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض فقد جاء الحديث عن أنس من انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحور يغنين في الجنة يقولنا نحن الحور الحسان قبئنا لازواج كرام <تصفيق> هذا الحديث قد صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى كما في الحديث الثاني من القسم الاول من مجلد السابع من السلسله الصحيحه وقد تحدثنا في القبة الأخيرة عن نساء أهل الجنة وعن بعض صفاتهن ونكمل الحديثة في هذا الباب بمبحث عدد الزوجات في الجنة لكل مؤمن كم يكون له من النساء وهذا من نعيم الجنه <تصفيق> الذي صحت به الأحاديث والذي يدخل في باب الاعتقاد الاعتقاد في نعيم الجنه <تصفيق> قد اخرج البخاري في صحيحه <تصفيق> من حديث همام بن منبه ان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر لا ينتقضون ولا يبصقون ولا يقضى الوثور آنيتهم فيها من الذهب وامشاطهم من الذهب والفضة وأمشاطهم من الذهب والفضة, من الذهب والفضة وريهم المسك لكل امرئ منهم زوجتان لكل منهم زوجتان يرى رخو صوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تضارب قلوبهم طلب واحد يسبحون الله بكره وعشيه هذه سمات اهل الجنه وما اعد الله لهم فيها من النعيم واخرج الامام مسلم من حديث محمد بن سيرين انه قال اما تذاكروا واما تفاخروا الرجال في الجنة أكثر ام النساء؟ فقال أبو هريره رضي الله عنه ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أطوأ كوكب على اطول كوكب دري في السماء <تصفيق> لكل امرئ من منهم زوجتان <تصفيق> يرى مخبوصوطهما من وراء اللحم <تصفيق> وفي حديث اخر اخرجه الترمذي أن لكل امرئ منهم, منهم سبعون زوجة. بعثت أن لكل لكل من إمرئ منهم زوجتان على على كل واحدة من منهما سبعون حله, حلة يرى يرى من ورائها. وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن قيم الجوزية في هذه الأرواح بعض الأحاديث التي فيها أن للرجل ثلاثا وسبعين زوجة وفي حديث آخر أن له سبعين زوجة ولكنه لم يصح منها شيء إلا حديثه لم يصح الا حديثا واحدا هو الذي جاء في حديث انس رضي الله عنه بعد ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نصل الى نسائنا في الجنه فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يصل إلى مئة عذراء في اليوم فقال المخيم الجوزية نعم رحمه الله تعالى بعد الأشارة إلى هذه الأحاديث الحديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وعزاه إلى أبي نعيم في صفه الجنة والضياء أي المقصي أيضا في صفه الجنة وكلاهما قد رواياه من طريق الطبراني بسندين نعم فقال ابن القيم والأحاديث الصحيحة فإنما فيها إن لكل منهم زوجتين وليس في الصحيح زيادة على ذلك فان كانت هذه الأحاديث محفوظة فاما أن يراد بها ما لكل واحد من الصراري من الصراري زيادة على الزوجتين <تصفيق> ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القله والكثره كالخدم والولدان واما أن يراد انه يعطى قوه فمن <تصفيق> يجامع هذا العدد <تصفيق> ويكون هذا هو المحفوظ فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا زوجة وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ فقال يعطى قوه مئة. هذا صححه الإمام الالباني ايضا رحمه الله في صحيح الجمل. وقد صححه ايضا ابن القيم فقال هذا حديث صحيح. فالعلم الرواه يفضي إلى مئة. فالعلم الرواه رواه يفضي إلى مئة عذراء رواه بالمعنى.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 بعضهم بعضا فهذا الحديث محتج به ابن القيم وهو صريح في بابه أن لمؤمن في الجنه أكثر أكثر من زوجهم وقد يكون هذا التفاوت بينهم كما ذكر على حسب الدرجات على حسب درجه على حسب كل مؤمن اللهم وان قوله صلى الله عليه وسلم يرى مخ سوقهما وراء اللحم وذي سمه من سمات نساء الجنه فقد قال الخافض من فتح العظم والمخ بضم الميم وتجديد المعجمة ما في داخل العظم والمراد به وصفها بالصفاء وصفها بالصفاء البالغ وان ما في داخل العظم لا يستتر يعني يراه من خلف العظام وقوله هما في الجنة اعزب هذه الزيادة جاءت في رواية محمد بن سيرين عن أبي هرير عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وما في الجنه اعزب آه. قال النووي هكذا في جميع نسخ بلادنا <تصفيق> اعزب بالالف وهي لغه والمشهور في اللغه عزب آه. بتحريك الحرف الاول والثاني عزب, عزب. <تصفيق> ونقل القاضي اي القاضي عيار ان جميع رواته رووه وما في الجنه عذب بغير الف الا العذري فرواه بالالف قال القاضي وليس بشيء يعني كان القاضي رجح الروايه التي جاءت على مقتضى اللغه المشهوره ما في الجنة عذب والعزب من لا زوجة له والعذوب البعد وسمي عزبا لبعده عن النساء فهذا معنى عزب او اعزب على لغه من اللغات. نحن وقد عقد ابن قيم الجوزية البابا الحادي والثلاثين من حادي الأرواح في تحقيق مساله مسألة تتعلق بنساء الجنة وهي قوله في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. وكذلك هم في النار فنذكر اولا الادله على ان النساء في الجنه أكثر من الرجال الدليل الاول ما قد ذكرناه انفا من حديث محمد النسيرين الذي أخرجه مسلم أنه قال اما إن تتأخر وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر من النساء. فقال أبو ريرة ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن, أو إن أول زمرة تدخل الجنه على صورة القمر ليلة البدن والتي تليها؟ على اطوا كوكب دري في السماء <تصفيق> لكل واحد او لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخصوقهما من وراء اللحم هما في الجنه اعزب او عزب على اللغه الاشهريه فاحتج ابو هريره رضي الله عنه امام أصحابه الذين تجادلوا في هذه المسألة في هذا الحديث أراد أن لكل مؤمن أن لكل مؤمن زوجتين في وهذا يدل على أن النساء أكثر أكثر من الرجال لأنه لو كان لكل مؤمن زوجتان ف عدد الزوجات يكون اكثر يكون أكثر عدد المؤمنين من أي من الرجال وفي روايه عن ابن سيرين انه قال اختصم الرجال والنساء ايهم في الجنه اكثر فسالوا ابو هريره فقال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث نفسه وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري لكن دون ذكر اختصام الرجال والنساء. ولكن قد يعترض عن هذا الحديث من حديث الذي أخرجه مسلم ايضا من حديث أبي التياح أنه قال كان لمطرف ابن عبد الله زوجة زوجتان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 فهذا الحديث صريح في أن أقل ساكن الجنة النساء فكيف يجمع بينه وبين الحديث السابق قال ابن قيم الجوزية في الجمع بينهما قيل هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر أكثر بالخور العين التي خلقنا في الجنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار وهذا الجمع يعني قد يكون هو أقوى ما ذكر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 وكما قال ليس ذلك بلازم لان توهي الراوي خاصه ان كان من الثقات والحديث عند مسلم يعني لا يلجا اليه الا بعد ان يكون الباحث عجز عن ايجاد وجه الجمع والاحتمال الثاني قال يحتمل ان يكون ذلك في اول الامر قبل خروج الغصاة من النار بالشفاعة والله أعلم يعني لعل هذا الحال من ان النساء اقل أهل الجنة يكونوا في ابتداء الأمر قبل أن يخرج من يخرج من النساء من النار بالشفاعة أو بعد أن يعذبن في النار والله تعالى اعلم أعلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله وحده <تصفيق> والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد <تصفيق> أن لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما وأما الأدلة أما الأدلة على أن النساء أكثر أهل النار وقد جاءت في هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما منها ما من اخرجه البخاري ومسلم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنه فاذا اكثر اهلها الفقراء واطلعت على النار فاذا اكثر اهلها النساء ف... وقد جاء بنحوه ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واخرج مسلم من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قمت على باب الجنه اذا عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محموسون واصحاب الجد أي أصحاب الغنى أصحاب الأموال ممن استحق الجنة محبوسون أي حتى يحاسبون على أموالهم وأصحاب الجد محبوسون وإلا أصحاب النار أي من الاغنياء فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار إذا عامه من دخلها النساء أوه. إذا اذ من دخلها النساء وهذه الاحاديث ونحوها هي العظه والعبره لنساء المؤمنات بل ولكل النساء ان نطعبنا وان يكوننا على حذر وأن يتذكرن هذه الأحاديث الذي تكون عونا لهن على تقوى الله عز وجل وكذا على الرجل أن يرفق بالنساء لأنهن خلقن من ضلع أعوج إذا جئت تقيمه كسرته ف... وإذا تركتم ما زال عورج، فالنساء تختلف <تصفيق> طبيع... طبيع... طبعهن عن... عن عن الرجال، الله عز وجل ميز بينهم، وللرجال عليا درجه في الدنيا في أحكام الدنيا, في الدنيا, في الدنيا وفي فيما يتعلق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 قد اتبعوا سنن الكفار وخالفوا شريعة رب العالمين وخالفوا الفطرة التي فطر الله عليها النساء أو الرجال فالمرأة لا تصلح لتولي الولايات من القضاء ومن الرئاسة ومن الإمامة ونحو لأن الله خلقها خلقا يختلف عن الرجل أو من ينشف في الحلية وفي الخصام غير مبين فالله لا تحسن لا يعني إذا حدث الجدال أو حدثت المخاججة تجد تجد المرهة أضعف ما يكون ولا حجة له في ولذلك يقع الكاذب أكثر في النساء من الرجال لضعفهن فتلجأ إلى الكذب والقوي لا يكذب وكان يقع في فيهن الغيبة والنميمة أكثر من الرجال فلذلك على هؤلاء أن يعني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 فكيف ينتظر هؤلاء نصر نصر الله وتمكين الله لهم في الارض وهم يحادون شريعه الله عز وجل وياتون بالشبهات تلو الشبهات لتغيير وتبديل الشريعه بل ولتغيير وتبديل اصل الدين التوحيد فكيف ينتظرون النصر وهم صاروا مشاركينا لاعداء الدين في حرب اصول هذا الدين فعلينا ان نحذر من هؤلاء ولا نغتر بمن يرفع يرفع دعاوى الاسلام وهو عن الاسلام بمنه نحو حزب لقاء المسلمين وانتم تعلمون هذا وقد تكلمنا عنهم مرارا فحزب الاخوان المسلمين لا يمثل الإسلام والمقالات والفتاوى التي تصدر عن رؤوسه في غالب أحوالها تكون مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله, صلى الله عليه وسلم. خاصة فيما يتعلق بامر الولايات والانتخابات والمظاهرات فكل فتاويهم في هذا الباب هي على خلاف الكتاب والسنة بل مناقض خصوص الكتاب والسنة مناقضة صريحة واضحة فلا عبرة بدعاويهم. لا عبره بدعاويهم ونسأل الله عز وجل أن يصلح ولاه امرنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة يصلح؟ ولي امرنا في مصر ان يصلح ولاه امر المسلمين في كل بلاد الاسلام وان يرزقهم البطانه الصالحه من العلماء والاتقياء التي تكون عونا لهم على السداد في اتخاذ القرار أه. الله هو الموفق وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah ashhadu e anna muhammadan rasulullah hayya 'alas salat wal hayya 'alal falah aqamatiss salat wa aqamatiss salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah izaba <coughs>